يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه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 وقالوا أئذا ضللنا في الأرض انا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون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 ولكن حق القول مني لاملا جهنم ولكن حق القول مني من الجنه والناس اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا اننا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون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 A femen kan m'umina'n kemen kan fasikaa La yastowoon Aanma al-lazien aamnoo waaamiluulssaalihat Falhom jennatulmaa nuzula Nuzula bima kaaanoo yammaloon Waanma al-lazien fasaqoo famaaaumunnaar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 ومن أَظْلَمُ ممن ذكر بِآيَاتِ رَبِّهِ ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مِرْيَةٍ من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل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 Kam heeft een manier van spreken in het En in het leven van het leven geroepen is het zo dat er een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 vaarrent ze naar